وجعل فيها رواتية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فلم أعرض فقل أن ذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمد أَتُمُ الرُّسُلَ بِمِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَ مَدَائِكَ ثَمَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآشرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ ذَهُولًا بِمَا كَانُوا يَكْتُبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُذْعَنُونَ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 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك الظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسبين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرداء فزينوا لهم ما بين وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ خُلْدٍ جَزَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأكفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا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 وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُصْلِبِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا الْصَّيْءُ إِذَا فَعَبْلَتِهِ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ الْحَمِيمِ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إِلَّا ذو حظ عظيم وان ما ينزغنك من الشيطان ينزغهم فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته ان الليل وان والشمس والقمر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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين ينفدون في آياتنا لا يخفون علينا فَمَن يُنْقَذُ مِنْ عَذَابٍ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعل له قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهع جميل وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آفينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذمنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولأرجعت إلى ربي إن لعنه للحصن فلم نبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَالِبٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٌ قُلْ أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَثَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ